بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخوائي بخشندي مهربان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي إلى إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بألف لام راء دخبي عند ريت تو. أما ناء تكاني كتابي وأوين الراء وتخوار وبطول لا ينبرد قرط وحق راسته. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى يَدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ أَخْوَايَ أَسْمَانَكَانِ بَرْسْكُرْدُوتَوَ بِهِجْ پَايَوُسْتُونِ كَبِيبِينَ طَاشَان أَوْ تُوَسَر أرج بوشيوي شايستاي خوا بيت كَئِمَتُونِ يَتَكِينَ أَزَانِينَ هر يكيااندا قريتا كات دياري كراو همو كاروبار هض دكاتو بوتان تال زندوبون و جيشتن بخدمت پروردگار تان وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغش الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خو أوزاتك زبيرا خست وببانو دريجو تندحات ياو رباري تدادنا وا ولا همود جرمي ويكدجوت نيرو ميتة داد رسكردو شود ذات بصر رجدا وَرَأْسِي دَوَانَدَ بَلْغَوْ نِشَانَهُ بِأَوْكَسَانٍ كَبِيرٍ دَكَنَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَلَخِيلٍ صِنْوَانٍ, وغير صنوان. وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِنُونَ وَلَزَوِيدَةً فَارْتَيْلَ هەروەها باخاتی ترێ و ڕەز و کشت و کاڵ و باخاتی دارخوررمای دوووقد و یەقد، هەموویان بەیەک ئاو ئاو دەدرێن، کەتی باوی هەندێک مادا anda بەسەر بَرَاسْتِ لَوَانِ دَثَنِ شَانِ رُوحِ هُوَ أوَالِثِ يَدَ گَنُبِير دَكَنَوَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجْبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ زَأَقَرْتُ سَرَّ السُّرْبِ مَنِّ أَوَقْصِ أَوَانَ ذِي سَرْسُرْ مَانَ كَذَلِيْنَ آيَ كَاتِيكَ مِرْدِينُ بُوِنَ وَبَخَاقَ آيَ إِمَّا سَلْنَ وَيَدْرُزْ أَكْرِينَ وَأَوَانَ كَسَانِيَ كُنْ كَبِيبَ وَرْبُنَ بَحَرُ وَرْدِ جَارِيَنَ زَأَوَانَ كُوَّتُ زَنْدِيلَ قَرْدِين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 کبیا گمان لپیش امانه و زور هبون تولا یان لسنراو با راستی خاون لیبردنه بو خالچی گرتي استم بن هروا با راستی پروردگارت تولاسین چیتوندوتیجا و یقول الذين كفروا لولا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَأَوَانِكَ بَيْبَا وَرْبُونَ دَانُوَدٍ أَوَبُونَ نِرْدْرَا وَتَخْوَارِ وَبُوَيْ مُعْجِزِيقْ لَلَا أَنْفَرْ وَرْدِقَارِيَوَ أي محمد صلى الله عليه وسلم توهرتر سيناريو بو هموغاليغرينشان دريك الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار خد زني هموم من اكلم دالدان داتي هل قرتوا كوريانكيت وهار وهذا زاني من دالدان كانت سيلي كم دبيت تي زياد دكات وهموشت لاي أو أنذازيد يا ركابها عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال خزانا بهمو ديارنا يا رك جولة وبرزة سؤال من أسر القول وما جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بنها يكسان ابو خواء واتان بنهينق <تصفيق> سبكات واواتان باش كراق سبكات اويكل شودا خوي دشاري تو اويكل الروج ددل دكبي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أَرَادَ الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال بو أو آدم يفرشتان كبدواء يقدادين بفرماني خوادي پارزن لزيان Barastī khua baru hali hitz galik nagorre hata awan khuyan baru hali khuyan nagoran. Wakatek khua biewe hosek tuşi balaban hitz bar girehçi boynia. Haydi bar girey çi boyni yao, dziga lao, haydi yar mati daru pşhtuaniya çi annia. Hüwa el ladi yuri kumul barqa khaufan wa tama'an wa yunşi'u saha bas thiqan. bruskatan kahoy ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهور قرمس فاسو استعيش أو دكات هروا ها فرشتكانج لهيبتو ترسي أو استعيش دكاً و ا ترى و دیگر حوره بروسککان ده نریو دیدات له هر کس یک بیو لکات یکدا اوانه د مدمدید کن دربار اخوا او هیزوت ونای زربتینه لا لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال نزاو قارانوي حقيش هربو أوا أوانش نزاو لالغير إخواتكا هزوالاميتيان نادنوا ناين بها مگر وکسه کتینو به دل دورو هر دو مشتی خوی بولای او دریش کردبه بو او ای او بغاته دمی بلام نای گاته نزاو دو ای به بروایان يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال سُجَدَ وَخَافَ دَبَتْ هَرْ تِيلَ أَسْمَآءُ كَانُوا زَوِيدَاءَ بِيَانَ وَيُنَاهَ نَبَأَ هَرُحَا سَيَ بَرَكَانِيَ لَبَيَانِيَ وَإِوَارَانَ قُلْ الرَّبُّ السَّمَاوَاتِ والأرض قل الله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 قول الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ شبر ورد قارئ أسمان كانوا زوياء بلغ فاء زابل دئ وأبيض جلو بجتوانان يقتان هل بجرد وبوخوتان كخواني هت سودو زيان يغنين وبخوشان بلغ چو رو تاوساق یکسانن یان ا تاریخ یکانو روناچی وک یکوان نخیر ای اوانهن ها وبش یچام بو خواداناوا گوا ی وقت دروسکراوانی خو یان دروسکردبه او سا دروسکراو ک یان لیشی واوا مبل اخوا دروسکاری 114. فسالت أودية بقدرها السَّيْلُ السيل زبدا رابيا 115. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ باران الى آسمان و باران دوا زا فاوي أو برزبو هر شیو دول اك باندازه خوی لافاوی حل دستید او سا لافاوكا حلی دقرید كفیچی برزبو و بلافاوكا وا هروها لوکان زايا نش پیدا دبه کاغری بوتاو ددن بما بستي دروس كردني خشل يانس مشي ماتي ترو قاب قتاغ كفك وكو اوك في لا فا و بيداد به ابوجور اخوان مون حق بطاد دين يتو مزا كف كذر واتو لناودتي بلام او كسود اگيني بخلشي لذويداد مين يتو ابوجور اخوان مون كان دهين يتو للذين استجابوا لربهم الحسن <السؤال> وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ <تصفيق> او نشوال می بانگوازی پروردگار یان ندایوه اگر هر چی والا زویدا هموی هی اوام به اونده تری شیله قلبت دیدن لبریتیو بدلی سزا روزی دوایی اوانه بویان ههله پرسینوی سختو خراپو جه گایه اند أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ زَاءَي كَسِي كَبْزَانِ بَرَاسْتِي أَوَيْنِ الرَّا وَتَخْوَارْ بُوتُو لَلَا يَنْفَرْ وَرْدِقَارْتَ وَحَقُّ <تصفيق> رَاسْتَ وَأَوْ كَسِي كَتْشْوَ بيقمان هر اوان بيردكنا وكخاوان جيرين الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق اوانيك فيمان اخوات بنسر وبالي الناش كينوها لنا والذين يصلون ما امر الله به أي يصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وأوانا كبيوستيد كان هرتسي خافر ماندا وكبيوسبكري وجبسر كردنا ويخزمان ولبرورد جاريان دترسن ولخرابوسختي لبرسينا ودترسن. والذين صبروا بتيقاه وجه ربهم واقاموا الصلاة وأنفقوا من ما رزقناهم سرّه وعلانية، وأفقوا مما رزقناهم سرّه وعلانية، ويدرون بالحسن السئ، أولئك لهم عقب الدار. بنهيني وباشكرا وبتاك برجري لخرافه دكن بتاك خرافه كان يا اندصرنوا لدا بن سرانجامي تاكي او دنيا هربو او يدخلونها ومن صلح من ابائهم وأزواجهم ودرياتهم ve Malaiketler onlara her kapıdan girerler. Başta neki hemi şeyek Avandas navi ve heruha Avanşk tağbun labau ba فليشتكان اجدس نجور وبولان لهم درگاه كوا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار تهان دالين سلام تاندي بي چون كه آلام تان گله دنيادا <تصفيق> والذين يقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصلا ويفسدون ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سودار. بلام أوانك بيمان إخو هذ وشين dey fasran away ka da wa ka peywaz kan la zawida har bo duri la bazay khwa har wa ha bo awana saranja mikhrab allah yasha وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخره الا متاع خرزف روان دكات بو هر کس خوي خوی بیوی و دکات بو هر کس بیوی و اوانات الخوش بون بجياني دنيا لكاتك داجياني دنيا هيت نيه لتاو روجد بئز جلال رب وردني شي كم نب ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب او انك ببرواب بوتين النار رب ما جزاء الجا فروردگار يا محمد صلى الله عليه وسلم بل براستي خوه هر کس بي وي گمرای دکات کشیا وي گمرای کردنا ورين مونې هر کس یک دکات کبو لاي خوا قراب يتوا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اواني كبروان هنا او الظليان ارام دبيت بيد خوا آقادار بن كهرب ياد آرام دبن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب أواني بروايان هنا وكردواتاك كان يان خوش بختي أوانا لَقَلْسَ رَنْدَامِ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتَلُّوا عَلَيْهِمْ لِتَتَلُّوا عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أُوحِينَ إلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إلَهِ هُوَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ بە شێوەی پێغەمبەرانی تر تۆمان ڕەوانە کردووە لە ناوگەللو و عمە تێکدا کە لە پێش ئەوانەوە گەلو و عمەتی تر هاتونون و چون بۆ ئەوەی بیخوێنیتەوە بەسەرییاندا ئەوەی نیگامان کردووە بۆت لە کاتێکدا ئەوانە بڕواناهێنن بەخوای میرەبان، بڵێ ئەو پەروەەرگاری منە، هیچ پەرستراووێک نییە وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِّلَّهِ بل الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه تصيبهم بما صنعوا قارعه او تهلق قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد براستي اقرا قرانك بخوي النويتيا كان في یا زوی پیلَتلَت ته بکرا یا یا دا قسی بکردا یا انجا باورناهنن بلام همو کارو بارکام بدس خوان دی ا به حیوان ابو نون یان زانیوا خوا بی وستا همو خلچی د خست سرقای راست وا اوانی ک بی باور بون همیشہ یان او بلا ال نزیک ما علا کان یان ورود ذات هتا بلینی خو دت دی براستی خو بلاینی خو یبدید هنه ولا قد استهزئ برسول من قبلک فاملیت للذین كفروا ثم اخذتهم فكيف كان اقاب سوان بخوا بقمان قال تکرا بپیغمبرانی زول لپشتو منیش ماواج مولتم دا بواني Taşan avenim gördü olamdı sandın, zatım bu toplayminder bariyan. Afa menhu wa qaimun ala kulli nefsin bima kaset, ve jalo lil qul بل زوينا للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له منها دئ اخوى سعوديره بسره مو كسو هر شيء كدوا محمد صلى <تصفيق> الله عليه وسلم بڵێ ناوی ئەو بوتوو هاوبشانم بۆ بڵێن، یان ئێوە هەواڵ دەدەن بەخوا بەوەی کە بە خەیالی ئێوە نایزانێ لە زەویدا، یان قسەی ڕوت و بێمانە دەکەن، نەخێر خوا هاوبشی نییە بەڵکو و ئەوانەی بێباوەڕ بوون فێڵ و پیلانی لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وانا لجياني دنيا ذا سزايا مبوهيا سزاي روج دوائي سختر وقرانترا وفي هيت بو اوان لسزاي مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار ويني أوبهشتي كبالين درابة فاريز كاران <يصفح> رباركان درون بجير باغ كانيان دا مي ووسيا بركاني بهشت همي شين أو بهشت آكامي أوانيك أخويا مباراز للدنيا داو بيبا والذين آتينهم الكتاب يفرحون بما أُنزل إليك ومن الأحزاب من يُنكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشريك به إليه أدعو وإليه مآب وانشك تبك من پيدابون شاد دبن بوين نرى و تخوار و بود و لو انكار دکن بلي فرمان بو پيدرا و كخواب پرستمو هيدس هاو بشي هر لا إخوة خلتي بانكم قرآن وشم تنهابو لا أو خوايا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن تبعته وهم بعد ما جاءك من العلم مالك مالك من الله موليه من ولا واق بوش أو قرآن كفرمانتي عربيه شوين بخوا براستي اگر تو شوين ارزواتي اوان بكوي لدواي او شارزايي كه هاتو بود هيچ پاريزري كه دنا بي ولا قد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا و وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ سَوَن بَخوا بَیگُمان پِشتو پَیغَمبران یکمان نَردوو پَیَمندان هاوسرو و بوحیس پَیغَمبر یک نَبو پِشتو نشانه یک معجزات یک بَنے مگر بَئذن اخوا بو همو کار یک وقت چِ وعنده أم الكتاب أو أي خواب يبيدي سريتوا أو أشبي يبيدي هيليتوا سرساوي كتاب كان لاي أو لوح وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ذا أوهر شي ليما كردون يان بيش أوبت لِPERSINA واش لا سر ايمه يا اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ها يا ببا وران سرن زيان لا دابا كيمه زوي كافرن كم كاسنات واني بالريالي او بوغوريان حلوشين يتوا وقد مكر الذين من قدرهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبت دار وبجمان اواني بيش امانيش فعلو بيلانيان جرا بلامهمو نخشو بيلانكان هي خوايا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 Tosh ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem pe ambele khwa basa shayad bidlani wanmunu e haruha au kasash kashar zaik tib asmani